صلى الله عليه وسلم على اشرف انبيائه المرسلين وعلى اله وصحبه التابعين ومن كذا هون السنه الى يوم الدين ام الامادات ايها الاخوه الفضلاء نواصل درسنا في شرح الاصول الثلاثه الزوجان والأصول جمع, جمع أصل والأصل ما يبنى على غيره والفوع لا يبنى على غيره هذه سمية للأصول لأنها يبنى عليها ويغيرها من امريكا الامريتين تبدا انك تسميه اصول وكل الدين تقوم على هذه الاصول الثلاثه الامر الاول قال الجمعاء ف اذا قيل لي ما هي الاصول ماذا هل التي تجب معيدتها كل معرفه للابد اللابد رببه دينه هو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم معي في هذا اليوم بس مع معرفه دينهم هي معرفه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خاصه الهنا والمدد هذا قال يقول اصول ثلاثه لانها هي الاساسيات لهذا الدين لانها هي المسائل التي يساله عنها العبد في قبره عن دينه عن دينه عن ما فهمه دي قال رولين سؤال من عائله الابجر الضحي وهذا هو من حد الشكر سبحانك سبح ربنا الله الذي رباني رب جميع العالمين بمعنى لما زي الشيخ رحمه الله الرسول هناك عند المدره اودى ان يزين هذا الفشل واحدا واحدا بعدد كثيره مش طبيوسيا من اهات الله تعالى للكون ولم يدل العقليه وهكذا يجب ان تثبنا العقائد ايات الله الثونيه من اجل ان ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبهات لا تثبت العطيبة ولا سائل الأحكام السرعية إلا بأدلة الساب السن وبالأدلة العطلية المسلح ولهذا أكثر الشيء رحمه الله نسميه رحمه الله قول الإيمان رحمه الله صحيح فإذا قيل لك من ربك ايش يا شيخ انت من ربك وهذا سؤال مالجم شتش اسالي عن الحقيقه والاخره انا قلت انت اي امرك الله زوجك وان تجيب الجواب الصحيح ما بين الحقيقه والمقام فقل ربي الله هذا هو الجواب ربي الله أدري رباني وأدري جميع العالمين بنعمه رب جل وطعاله هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهن برزق يخلقهم بعد ان لم يكون شيئا مذكورا شيء لا توجد مناحش خلقهم من بعد خلق في ظلمات لا انا وهو معبودي ليس لي عبود سوى اريدني هذا شأنه ومن الذي يستحب العباده من لي ومن غيري ثم ايضا نثني الشيخ رحمه الله اننا نودعك الشكر على روحك وبينه ولا يكفي ان تقول رب يا الله الذي رباني دينيا يعبد انت في ثغره الربوبيه فان شرفه سنه بالعباده وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك الموحد يقر بربوبيه الله عز وجل لله المحمود والمشرك يقر يقر بربوبيه الله ولكن يجب ان نثير قضيه الائله يشرك معه غيره في عباده ف هذا هو الفرق بين الموحد والمشرك فاره وهو معبود ليس ل لي معبود شيء و العباده هي حق الله عز وجل ان يعبد مع الله غيره كان من الملائكه ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الاشدار ولا احجار والجليل قول متعالى الحمد لله رب العالمين هذه الايه في اول القران في المصحف لا إلا بسم الله الا بالله الرحمن الرحيم هي اخر كلامي اهل الجنه سبحانه وتعالى واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين الله تعالى افتتح بها الصلح الحمد لله الذي سلب السنوات والمرض اتانا بالال و يقول لي ربنا بالحق قيل الحمد لله رب العالمين اقول الحمد الشناء على المحمود مع محبته ووالله وامل الحمد للاستغراق اي جميع المحامد لله مر كان مشتاقا الحمد لله اي الحمد كائن او مستقر لله عز وجل لله مع ناخذ الاوليه والعبوديه على خلقك اجمعين وهذا ليس ما في غيره فانه ما احد سمع الشرو بهذا الاسم الله حتى في العلوم ما قال ان الله ولكن قال انا ربك هذا الاسم خاص بالله عز وجل الحمد لله رب العالمين العالمين عالم المنائك عالم الجمادات والطيور وعالم السماء وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والجر والحوال في البر والبحر لا يعلمها إلا الله لا يسيحا الا لله كلها الله يربها رب العالمين وهذا لا يطلب الا على رب يعز ولا يمكن لاحد ان يقال له رب العالمين فرجاعتي الى الرب هذا لا يدنق الا على الله ولا يصبو الا اليه اما المخلوق فيطيب فيقال رب الدار رب البهيمه اي اي ما ادخاه وصاحبه رب الهبل كما قال عبد المطلب ان رب السبيل ورب بيت رب الحسين وكما قال صلى الله عليه وسلم عن لبث الاجل انا حتى يديك يا رب يا رب ارحمني نكتفي هذا القدر ايها الخول الا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه